بأني العليم الخبير إنت توبة إلى الله فقَد صَوَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَوَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الله هُوَ مَوَلَّهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَهِيلٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَ كُنَّ أَيُّ بَدِينَهُ أَزْوَاجٌ خَيْرٌ مِن كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَتِ التَّابِينَ سائحات فيبات وأبكارا يا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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهاو يوم لا يُخزّله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وفضلنا إنك على كل شيء قدير يا أيها نبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ومرأة نوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني فرعون وعماله ونجني من القوم الظالمين ومر يا مبنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين